يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل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 فقد ظلَّ ضل ظلاَلَ بعيداً إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا ثُمَّ كفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كفَرُوا ثُمَّ زَدَوْا ثُمَّ زَدَوْا كُفرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا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 وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزؤوا بِهَا فلا تقعدوا معهم فَلَا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ان إنكم إذا مثلهم إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم أما جميع الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكم معكم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 وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ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 وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا تتخذ الكافرين أولياء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 واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم مَا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا